والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس الرابع والستون من شرحي لكتاب شاذ العرف قال أبنية التصوير وأبنية التصغير أبنية يعني أوزان التصغير يا شيخ أبنيته ثلاثة فعيل وفعيل لا فعيل وفعيعل فعيل وفعيئل وفعيئيل قال كفليس يعني فلس يا مولانا او فلس اقول ايه يا شخنا فليس طيب ودرهم ما اقول ايه اللي على وزن فعيئل عل وكلمة دنانير اقول ايه يا شخنا ايه دني نير عصفور اقول ايه يا شخنا رصيفير وضع هذه الامثله الخليل شوف مولانا وضع هذه الامثله ايه الخليل رحمه الله وقال عليها بنيت معاملة الناس شوف مولانا عليها ايه معاملة الناس قال ابن السراج وجميع التصغيرات على ثلاثة امثله على مثال تصغير فلس. ودرهم ودينار وتصغيرها فليس ودريهم ودنينير صح يا شيخنا يقول فالتصغير إنما يكون في الثلاثي وضعا زي فلس. وبعدين أيوة وفيما كان عدده أربعة أحرف بزيادة لوكلمة يا شيخنا دينار بزيادة الألف يعني او بغير زيادة فان تجاوز العدد ذلك حذف منه حتى يرد الى هذا العدد فما شغل اه هنحذف ايوه قال والاصل والوزن بها صلاح خاص بهذا الباب لأجل التقريب وليس على الميزان الصرفي الوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب <تصفيق> لاحظ الميزان الصرفي يختلف عن الميزان التصغير الميزان الصرفي يا شيخنا له قواعد الكلمة إذا كانت على وزن فعل يعني مثلا كاتب أقول فاعل كاتب فاعل مكتوب مفعول استكتب صح يا شغنا فتزن الكلمة حسب يعني تجعل الحرف الأول في الكلمة والثاني عن الكلمة والثالثة الكلمة, الكلمة إن زت حرف في الميزان وان نقص حرف تنقص من الميزان واضح شغنا لكن قال الوزن بها اللي هي بصيغة تصير خاص بهذا البف فقط لأجل التقريب فقط <تصفي> وليس على الميزان الصرفي أعلم كده واضح؟ يعني إذا أردت أن تصغر رجل قل دينار قل إيه مثلا دراهم قل دريهم كام أم ولنا؟ طيب ألا ترى أن نحن احيمر ومكيرم وسفيرد وزنوه الصرفي أفيعل ومفيعل وفعيل لل يا مولانا الا ترى ان كلمه احيمر جاءت تصغير احمر قال ايه شيخنا يبقى ايه وفعل بينما التصغير يا مولانا بنقول ايه كلمه فعيل فقط او فعيعل او فعيعل صح مولانا صح <تصفيق> طيب اما التصغيري فهو فعيعل في الجميع يعني مفترضه يا شيخنا افعل دي اللي هي وحيمر ومكيرم وتفيرد المفروض وزناه في التصغير كله يا شيخنا ايه <تصغير> ايوه هو واف وعيل <تصغير> في وزن الصرف المختلف الله يفتح عليك يعني وزن الصرف مختلف عن وزن ايه <تصغير> الله يفتح عليك مم. تصغير الثلاثي الاصل في تلك الابنيه فعيل وهو خاص بالثلاثي ولا بد من ضم الاول ولو تقديرا ولو تقديرا صح يا شيخنا ايه حكايه ولو تقديرا دي يعني كلمة فلك وتلفرك مواخرة فيه ايه مضموعة أصدر اه فلك المكبر مضموم الأول يقال في تصغيره فليك تم تضم أصدر موجودة يعني فده تضمت تقديرنا شخنا تضم اللي احنا دي تقدير وليست ايه ايه قال فليك فتقدر ان تضم في المصغر غيرها في المكبر ماشي شخنا قد وفتح ثاني وفتح رجل اقول رو جاء وبعد ذلك وجتلاب ياء ثالثه ساكنه رجيل تسمى ياء التصغير ويقتصر في الثلاثي على تلك الأعمال الثلاثة صح يا شيخنا رجل تقول ايه رجيل فليس لنا فليس نحن لغوي لغوي ذا لللغز وزميل للجبان تصغيرا لسكون ثانيها سمعنا يا شيخنا السوبر يا شيخنا انتبه, انتبه انتبه يا مولانا لما نقول زم الحرف الثاني ساكن واحنا عايزين الحرف الثاني يا شيخنا يبقى يبقى لا يدخل معنى في التصوير ده خلاص طيب ولكون الياء ليس الثالثه لان ما لغيز لغ غيزة الاول الحرف الاول مضموم لكن الثاني ساكن ولحزم مولانا الحرف المشدد بحرفين إذا الياء وقعت رابعة وليس الثالث يبقى ليست تصغير تصغير الربيع والخماس إن كان المصغر متجاوزا للثلاثة يحتاج إلى زيارة عام الرابع وهو كسر ما بعد الياء التصغير يعني جعفر يا مولانت رباعي أقول جو عاي فر صح يبقى نضم الأول يفتح الثاني نزيد ياء التصغير الياه ساكنة. ثم نكسر ما بعد الياء إلى جوعي فيط صح ده الشيء اللي هو يا شيخنا الزياده دي ثم ان كان بعد المكسور حرف لين قبل الاخر فان كان ياء بقيا يعني عند قنديل صح يا شيخنا قنديل عند قاف نون د ياء الحرف الرابع ده يا شيخنا حرف إيه حرف لين طب انت عارف المقصود بحرف لين يعني ياء ساكنه قبلها فتحه صح يا شيخنا زي زي كلمه قوم وكلمة عين ده المكسوره ها ده اه ده المكسورة. المكسوره يعني هو ما قالش حرف مد وقال حرف لين صحيح ولا لا اه ليه قال ح يعني يعني حرف لين يا مولانا عشان تكون الياء يعني سكون الياء قالوا يقصد الياء الماديه بيطبق علينا الياء اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي. هنا لا لي لنا يعني عندك كلمة نوحيها شوف نو حيها دي حروف المد يا مولان وتطلق عليها حروف لين برضو يعني هي نفس حروف المد تطلق عليها حروف لين ماشي يا مولانا يقول ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر فإن كان يان بقي ككنديل نقول هي شغنها كني ديل تبقى الياد مين ضمن ذا الحرف الأول فتحنا الثاني زدنا ياء التصغير بعدين كسرنا، ها؟ الحرف الرابع, الرابع, الرابع وبعدها ياء، ياء إيه؟ الياء، الياء كما هي لا تتغير. وإلا يعني إذا لم يكن حرف اللين ياء هتقلب. أقوله بعلي. يعني عندك مثلا مثلاً مصباح، هنقول إيش هنا؟ مصيفيح. فعصفور أقول يا شيخنا عصيفير. كان واضح يا شيخنا اللي هو البناء الاخير اللي هو ايه فعيعيل ماشي يا مولانا انتهى الوقت ولا لسه تصغير الخماسي الصحيح والسداسي والسباعي ويتوصل الى هذين البنائي البنائين بما توصل به الى بناء فعالل وفعاليل في, التك في التكسير من الحذف وجوبا او تخييرا سمعنا يا شيخنا يعني عندك سفر جل اذا اردت ان تجمعها جمع تكسير راح تفرجه لمولنا ده خماسي تحذف الحرف الياء الاخير ودولي سفارج فرازق. فرازق صح مش عندك فراز يبقى تقول فرازق يعني حذفنا الدال اللي هو الحرف اللي قبل الايه يعني ثمانيه يا شيخنا طيب فتقول سفيرج ثمانيه يا شيخنا سفيرج أنت عند البن فعالي والفعالين فاكر يا شيخنا يعني سفرجل تقول ايه يا شيخنا سفارج على وزن فعال طيب فلما تقول يا مولانا في التصوير كما حذفت الحرف الاخير في الجمع سفرجل سفار تقول سفارج كلنا سفيرج متوصل الى هذين البناين اللي هو شحن الخماسي انتبه شحن الخماسي أو السداسي أو السباعي طيب نشوف كده سفرجل كامل يا مولانا خمسه فالفرزة خمس يبقى نحذف الحرف الأخير أو. نقول يا يامولانا ها سفيرت وفريزد أو فريزق متى يتحذف الحرف اللي قبل القاف يتحذف القاف نفسه متى مخير على التخير يعني على التخير يعني كذلك تفعل في التصغير كما حذفت الحرف الأخير أو قبل الأخير في الجمع جمع التكسير افعل هذا في التصغير فرازد فرادد او فرادد ايوه يعني فرازد نقول ايه فرازد او فرازق صح كده هنا نقول في الت... في ال... نقول يا شيخنا فريزد أو فريزق ماشي مولانا طب عندنا مستخرج نتابع يا شيخنا مستخرج مستخرج هنحذف السين مولانا نحذف ايه نقول يا شيخنا يعني مستخرج هنحذف السين والتاء نقول يا شيخنا مخيرد مظبوط يا شيخنا انا أقول مخيرد طيب طبعا مستخرج جاء كم كلمه ست سوداء في كلمه الندا الاندد هو قال ايه ولي دد زي ما اقول الاندد كم الاندد ده اتاقت خماسي خماسي قلت ايه ولي دد ولي, ولي يعني بدا بي... المشددة يعني وليد اي وليد اي وليد طيف لما قلت سرندا سرندا كم يا شيخنا كم حرف خماس قلعتو سوري ند سوري ند علندا تقول علي ند فهمت يا شيخنا ولا مش فاهم كمل يا مولانا وكما جازة وكما يعني التاويل يا مولانا سفرجل ده احنا في الحفل الاخير نقول سفارج ونقول في التصغير ايه سفيرج في الجمع ممكن نعوض يا عن المحذوف نقول سو... مثلا سفارج نقول ايه ها نقول يا مولانا سفاريد الياضي هذه اليا التي زيدت عوض عن الحرف المحذوف لوسفارج اللي هو, هو لام يعني فيجوز لك التعويض تعويض يا قبل الآخر تقول يا مولانا في الجمع ها سفارج أو سفاريد واضح؟ افعل هذا في التصغير فنقول يا مولانا هي يجوز تعويض كما جاز في التكسير يعني في جمع التكسير تعويض يا قبل الاخر مما محوذك يجوز هنا أيضا فنقول في سفيرج ها واضح مولانا كما قلت في التكسير سفارج وسفاريد، ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصغير نحو احرنجام مصدر إحرنجام لاشتغال محلها بالياء المنقلب عن ألف المفرد سمعنا يا سيدنا طيب تقول في تصغير احرنجام شو بيتكلم عن احرنجام يا شيخنا تقول حري جيم بحذف الهمزة من أوله بشهل أوله إحرنجام إي صح يا شيخنا بحذف الهمزة من أوله وقلب بألفه يا مش هنشوف احرن جام هنحذف الهمزة ونقلب الالف الى ايه الى ياء لانه بالتصغير صار مكسورا ما قبلها فقلبت يان فصار وزنها فعيل عيل فتعذر تعودية عن الهمزة المحذوفة مش احنا حذفنا يا شيخنا مش حذفنا همزة يعني احرن جامدة سمعنا يا ما بيصور لك الشيخ ايوه احرجان هنقول يا مولانا ايوه احسن كويس يا مولانا لكن اللي فات مفهوم يا شيخ طيب قال ولا ينكر زيادتها في تكسير وتصغير نحو احرنجام هو تعظيم تكلم عنها احرنجمه ديا لا إحرنجم كنا ما معناها ايه احرنجمه وحاولت بقى تجيبها من من الشام يا شيخنا كده. اسمعني يا دكتور مصدر احرنجما يبقى انتبه يا شيخنا احرنجما مصدرها ايه احرنجام نصل ده الفعل احرنجما والمصدر ايه احرنجام مظبوط يا شيخنا طيب ولا يجوز زيادتها في تكسير وتصغير نحو احرنجمه مصدر, مصدر احرنجان قال لي اشتغل محلها بالياء ايوه المنقلب عن الالف في المفرد سيدنا الدكتور مولانا افهم ماذا يقصد الشيخ يعني رحمه الله فاكر لما كنا سافرجل فاكر يا شيخنا ذا الكلمه دي خماسيه اليس كذلك طيب دي خماسيه عند الجمعه عند جمعه جمع تفسير هتحذف الحرف الاخير ده نقوله خلاص ويجوز لك تعويضا عن, عن هذا الحرف الذي حذف يزيد يا قبل الأخ أقول سفاريد خلاص ما ما قلته الآن في جمع الكلمة الخماسيا جمعا جمع تكسير من حذف الحرف الأخير وأنت مخير بين تعويض أو لا تعويض افعل هذا في إيه في التصريف تقول إيه في سفرجل سفاريد أو سفيريد واضح هذا الذي قلناه يعني زدنا ياء عوضا عن حرف المحذوف لا يقال في احرنجام اللي هو مصدر احرنجما ايه سبب قال اشتغال محلها محل الياء يا الياء ولانه اللي هي الايه بتاعت تصيريا بالياء المنقلبه عن الالف في المفرد شوف يا مولانا ادي هذه احرنجما اه شوف هذه كلمه احرنجما احرنجما كيف تصغر يا مولانا؟ اسمعني يا مولانا فين ال؟ اسمعني يا سيدنا. هنقول في ال في التصوير اهو. حو راي جيم حو راي جيم. يعني حذفنا الهمزة يا مولانا صح؟ يعني هذا حو راي جيم حذفنا الهمزة من اوله مظبوط؟ طيب وقل يبا ألفوا ياء لأنه قل يبا ألفوا ياء اللي هو إيشخنا اللي هو جام قل يبا ألفوا اللي يا شخنا يا صح لأنه بالتصغير صار مكسورا ما قبله ما احنا بالتصغير ما نعمل إيشخنا الحرف الأول يفتح الثاني ليزيب ياء ونكسر الحرف اللي بعد, اليا. الحرف اللي بعد اليا. فلما نكسر الحرف نكسر حرف الكسره دي اتت ايه يا شخنة الياء اليا. ايوه, فال... أيوة ف... فالالف لا تناسب الياء الكسره دي تناسبها الياء خلاص يا شخنة فهنا لا يجوز او قاله ايوه لاشتغال محلها بالياء مش... مش... و... واضح يا شخنة المنقلب عن الالف يعني الالف دي انقلبت الى ايه الى ياء خلاص في المفرد فلا يجوز هنا تعويده ما لا يجوز التعويض ليه؟ ايوه لان محلها يا مك... واضح طيب كمل يا شيخ ها أعتقد الوقت انتهى كده طيب